وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولنبسنا عليهم ما يلبسونه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 كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة إلا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ولهم ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم.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 الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهن لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون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 أُضِرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إلَيْكَ وَجَعَلَ لَهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّتَنَ أَن يَفْقَهُهُ وَفِي أَذَانِهِمْ وَقْرَوَى وَإِيَّا رُوُكُ الْآيَةِ لَا يُؤْمِنُ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُوكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهَا ذَٰلِكَ إِنَّهَا ذَٰلِكَ إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوُنَّ عَنْهُ وَيَنْأَوُنَّ عَنْ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 لهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاه نصرنا ولا مبدل لكلمات الله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 ما فرطنا في كتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم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 ولقد أرسلنا إلى أمة من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء فأخذناهم بالبأساء والضراء إلى علهم يتضرعون فلولا إدّجائهم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 حتى إذا فرحوا بما أُوتوا أخذناهم بُرْتَةً فإذاهم مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به او ظل كيف نصرف الايات ثم هم يصدفون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 قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُل إِنَّمَا عَلَيَّ الْبَيَانُ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ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 وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَدْرِ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبْ وَلَا حَبْتٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رُطْبٍ وَلَا يَبْسِنَ إلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ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 كَلَّذِي أَسْتَهُوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حِيرَانَ لَهُ أَصْحَابُ يَدُعُونَ لَهُ أَصْحَابُ يَدُعُونَهُ إلَى الْهُدَاءتِنَا قُلِ إِنَّهُ دَالَ اللَّهِ هُوَ الْهُدَاء وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ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 وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدال ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا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 نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووَهَبْنَا لَهُ إسحاق ويعقوب كلا هدينَ ونوح هدينَ مِن قَبْلُ وَمِنْ ذُبْرِيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين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 قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرُهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ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 وَكُنْتُمْ عَن آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خُلِقَ وَلَنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ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 ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمه الموتى وحشرنا عليهم, وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون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 ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا, وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا أفغير الله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 ولا تأكلوا مما لم يذكره الله عليه وانه لفسق وان الشياطين لا يحون الى اوليائهم ليجادلكم وان أقطعتمهم إن كل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 وكذلك جعلنا في كل قريه اكابع مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون الا بانفسهم وما يشرون واذا جاءتهم ايه قالوا لنؤمن لن حتى نعطى مثل ما اعطي رسول الله الله اعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام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 وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثُوَاكُ الْخَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يا معشر الجن والإنس ألم يأتفكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا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 وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرف الحجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام الحرم ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراءا عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون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 قد خسر الذين قتلو أولادهم سفا بغير علم وحرموا ما رزقهم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ظلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أشج جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكلوا والزيتون والرمال والزيتون والرمال متشابه وغير متشابه كل من ثمره إذا أثمر وأتى حقه يوم حصاده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 إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي قَوْمَ الظَّالِمِينَ قُل لَّا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يُطْعِمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ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 سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَوْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ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 وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربي عالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أَعْيِرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبَّهُ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُوا أَزِرَةً وَزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ رُجْعُكُمْ فَيُنَبِّيُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَأْخَذَرُونَ وهو الذي جعلكم خلاء فالأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم ليبلوكم في ما أتاكم إن ربك سريع الاقاب وإنه لغفور رحيم